الصوت شويه قالين ايه لا انت كده كده صوتنا يعني كده كويس كده على 10 على 10 نطلع كلنا في اول بنج عندنا المود السام وقد ازال العلامات ده متكسره اكثر من 60% و عندنا عندنا بتقضي في التين عشان تحافظ على الماده السو في تصافيها تحدد كلمه في بعض الحالات دي بتبقى فيها يعني ماركستيك دي تصعب ااا غير من بعد كده اللي هي اصغر من الترتيب شويه والمود بتاعنا شوباق رايواني في فانتينز لو اريد ان انا اجيب تمام اا بي ام او بصمه او تاني اا سيميشن سيميشن مصر بتطورت تقول اا دايم تو انتسار يعني انا انظر مثلا على السيستم ده الدايمشن كده على طول ان عندي نہیں فلمس کو لازم ہے کہ وہ اساتذہ کو جو ہے وہ جو ہے کچھ ہو کوئی ایسا راج ہو اس لیے میں نے ایسا اساتذہ کو کہ میں یہ چاہتا ہوں Thank you. di no no se poi de la ودي زي, زي ما قلنا نفس الكلام تمام الحاجه الثانيه اللي ليها في بعض النهارده السابعه مثلا حالات الفيروس الفيروس ما قدرش استخدم الحصان <تصفيق> بتخش <تصفيق> <تصفيق> البعدي كده نزل التستن هو السوكتريشن لو انا عاوز اطلقه بسرعه من لكن هو مش هيحصل التروبشن خلاص انا دخل بورت في الصفر بتاعي سواء كان موجود داخل السوكتن هو اثرت السيتشن كده لكن مش هيسيب مش هيسيب المدني اللي هي تشاركوا بس هو اصلا دخل البورت بتاعي وبالتالي يبقى الشركه ما حصلش اختصار وده ثاني هيبقى اكشن كونسيتيشن ده ده دي تاون اي اون ا بيج يا جوزيه متي بيرسيس عادي كلت شكر دول بصراحه النت قلنا دي بالنسبه لي ديشن يعني دي هو المفروض هو بيعمل في التري ممكن ان هو المودز اسوس ده سوسس الحاجه الثانيه عاوز السيت انا صبته يعني كل ده متصط على علاقه ان زبورن فيليم فيك زي ما انت فاهم تصرفوا بالانزيمات دي زبورن يعني كده خالص دخل الفايتر فانكشن بتاعه كده شغال كويس لحد يعني لما خلاص الماده السمنه او يشوف لها حل او تعملها نيوترلايزيشن وتستخدم السبيكتروسكوبيك ان ديفين دائما في المقارنه التريتمنت فورس تو ذان انكسايت شوف أنا, أنا عندي الكريمة السلزارة عنه إيه؟ وابتأت عبر معي إلا هنا سأقول لكي أحضر عليك أعضاء سميطوماتيك ثلاثة مالية إلا هنا بعالك سميطوماتيك نحنين فإذا لو عندكم فرشة مثلا أبدأ البيترو بربيتون من 10 إلى 30 ميلي ترام بربيتون هذا على سبيل المساعدة لو عندكم قمة بدي ألفتامين 0.25% لو عندي همه على نصر التموين وبدلوا عنه في تأمين لو عندي دي هيدينيشان نابدي بلوت زياري زي إسرائي زي أقرر لكسلوشن ممكن ببارا أدل بلوكوس سلوشن أصدرتك ما عندي كل دي حاجات من الممكن أصدرتك لو عدل ديفيشن <تصفيق> هنا الديفيشن ما قالتش بس فقد الميه او رود الباط في الدم او كليت اذا تورلا يعني هاي سوبر ماركت سيج الميه اي نوع المعادن مينرال هي الاستشن وبالتالي لما دي الدكتور واي تي او سوليوشن اي سنتشن في قسم الاعتماد زي المطلوب. زي المطاطصه زي الواي اي اوت البومين او الميل اللي بدل ايه الميل ممكن تريكس لوش اي جين فورس عشان بقى طيب يبقى انا ممكن ادي نمرسر او باور يعني كان الفيك <تصفيق> بتاع اديشن بتاع ممكن مثلا في الخلايا اللي فيها دي تي سير ورسيتور توكسابستان يبقى دي كيف يعمل هذا الميكانيزم رد النقطه انا مع ما اعرفش يعني ايه طرياق الزاتيه كلمه يعني جايه منين او بس لكن انا متخيله كده تفسيرها حسيتيش بالفرق فهي كانت يعني الدوكس يعني من ده وممتيفورد. يعني فهو اخر يعني ترجمه حرفه طرياق دي عامله زي الايه زي المفكش والربط رد السبب ده عشان بقى الشغل ده ممكن ابزورب يعني كلمه امتصاص ابزورب يعني كلمه امتصاص يعني امتصاص ودي اللي هي الماده اللي بتعمل تكسر او ديبشن بتبقى ماده س بتلكينه في الدائره الصغيره اللي هي تحتوي كميه كبيره من الماده الايه السمه ويدي زي الاكتيف الكربون او اللي هي اللي هم نوع من الفتله ااا اللي هي عباره كده نوع من الفتله زي الطبق كده وبيعملوا له معالجه معينه وبيتقدر يستخدم في ازازات الميديون من سدومسال بالكو باركو باركو اور اريجسان في كمان ماده اخرى اسمها ادريد سوفت اس اف امسدي اور ويس سي اس ها دي اري سوجان هاي دريف سوجان مسا وهو عندنا تجيب الزفاف بالنسبه للبس في علاج المايتوكسيد سبيشال المايتوكسيد وهو مضطره على العلاج وبالتالي تعمل عمليه ادزورشن للنيتر الاصفر الاكسييد وبتثبت ان في علاج الاصفر الاكسيد في البول في علاج على الدوره ويريد ان هذه بيستخدموا من بعض كان بعض اعلان المستثمر الشقه اننا برك ان بنغير الفيزيكال فيشر او جامب بتاع الباون بحيث ان هو يبقى اسمول سايز اند هاف نول سيرفيس اريا وبالتالي عشان نقول على نقطه التكلفه بتاع منها برك في برضه انا مش عارف يعني لو في شرط اكيد يعني عشان طبعا هو لايق استنوا <تصفيق> ان قد يحجز بعض الشوادر قد يحجز عشان الكورس الجديد قد يحجز بعض اللي يجي متاخ عشان كده استنتج فكروا زي الموسم ولا مش زي كده والوزير قال الاتجاه العام ان كل الجامعات اللي بتروح الامتحان حصري فهو تعوان. تعوان. ده فهو بيشتغل على التريتمنت بتاع الالتمنت بتاع الوسط الاستخدام اللي هو وركل هو تحقيل الماده اللي بيستخدمها هي عباره عن السيرفر نمبر هو ودين كان هو استخدمها الثقيلين اللي فعلا حصل بتاع مش كده شيء ده طب الشيء ده عامله حاجه اي حاجه في شيء عادي فحص كده حلو شيء السلام عليكم احنا بنشتغل على نفس الموضوع اللي هو بيعالج الاشاعات دي باستخدام السيربر نات سيربر نات بار اا ورشه تنظف موضوعنا في الاشاعات دي وشو هو عامل اللي بيحدث طفره استخدام الفلاتر في العالم كله باستخدام ظبط وهذا التخصص الحياة الثانية اللي هي دمالصب دمالصب هو الكامل الحياة بتعمل طودي نحس تحمل البيوكا سمتين سواء دمنا على التوربشين أو دمنا على التوربشين ويقوديني زي حقاة زي مسرح زي القوليب كوي زي الزكون الضكون وهي سكين دماني سكين دماني تكون لها حاجة لما بجيها بتعمل قوة فهي أغسل هي تقلل القوة وفي نفس الوقت التي تتبع من تأو برضو تتبع من تأو برضو فيه كمان عندنا بليون المخارفات وعلى ما ساهم هو تغلطة داخل في أي قاعدة إذا ممكن أنا لو عدا كنت أسمى ومدتك على كمية كلاب المياه فأنت خفف هذه المادة المدير كان بستخدمها اتجاه حاجه اسمها دي نيوروسيس اليوريا اليوريا دي لما بتسد مع الموتور بعمل تخفيف في نفس الوقت لو كان كوره بيمنع تاثير الانزيم اللي بيشتغل على اليوريا وبالتالي ممكن نستخدم الجلوتارديول ممكن تستخدم الميرك في حالات القرص ولكن القرص لانه فكره الكروس لا يمكن السكت من ميه يعني لو عندي ثرون لاسد ونزل في الاسطوانه نزلته ميه سيظل طلع ايه بلل بما ان التفاعل الفركس اوتوس الفركسه بالميه تفاعل طارد للحراره فبتنها بتخفط درجه الحراره الى تطابق درجه الحراره في الكيس اا بالمره ما انا داخل استخدم مرك في الرياكشن اوف الكرص بتاعه المول ولكن استخدم الفلتر لكن قلنا المرك اللي في الرياكشن بتاعه الحاجه الثانيه ان استخدام الميه في مثل هذه الحالات دي تفاعل التعرق بتاعه ممكن تكتشف درجه الحراره الى يعني سم تايم تكتفي ل 30 درجه مئويه فادتنا بتبقى ايه اما عارفه والثاني كده هنا اكثر فاتوره قلت لنا 11 استكلو ااا الحاله الثانيه ديار او السولفان السولفان مثل الاطباع بتاعه بتدون الماده, المادة السلمه فيها بس في الحاله دي لازم اعمل السوليشن بسرعه يعني فست سوليشن وده بيزيد عادي ال ابسوبشن زي ما بنستخدم الالكول في عمليه التبخير الاساسي ده برضه اسكيتي انا كده بحاول ادي مصر ايه يوز بقى ان انت تكون كريتيف على السشنه دي شويه عشان اتخلص من هذه هذه المزمنه الحاجه الثانيه الكليير الكليير منها حاجه بتقلل الابسوبشن قلل الابسوبشن او يعني ممكن تعمل شفت زي ما انت سامع شويه زي ما استخدم الادريالين اللي بيريح وبين اللي هو بيسوي الاسترتش فاضل في السيكريشن <التصفيق> اللي بيطلع من الجلد ايه؟ طبعا هي كده يعني ده يعني طبعا ده بيتجلى في انتاج لان في نظريه الرياس مش عارف بيتجلى ده هو حاجه كده كده كده بتعملها يبقى ايه اه وايه يعني مش خاصه بخصوص حس اسهوي ولكن هي مفيده لان قد يحدث بشكل يعني الهليس الصفح دي مش بركزة جدا المطلق بيس 10 وخط 15 بقصة بقصة ويمجسرت الحاجة يعني ان تلفل بقصة وبعدها بتتكلم مجهب ملع كامل مزوعة شباب ده عشر طبعا يعني انت تقصر كتير وبقى انا ستصوت بقى من فيلم الجهان بقصة دي بسنجت الحاجة ببتيك معه يعني الحاجة بلاحو تلف هذا الجزء اللي هو اللي هو القول فبنكون استعملنا الكتب دي عشان هي بتمنع تخترق ده, ده وبالتالي هنا ممكن يعني ساعه ايه بس هي المشكله ان ده الجزء ده يعدي بس يقلل نسبه الكريستال وهو غالبا السبب ده في الشغل الترسيب الغازي يعني الجزء اللي هو اه دي النهارده <سؤال> هننزل <سؤال> بتاعه 18 مش كده لكن هو جست اللي هو باس الى الاستومر فيزيك تو اكسكل ده بيتم هنا عشان برضه العمله تبقى ايه يعني سيكشن او كمان تطبيق بتاع بيس ستومر ونسين دول عشان لو صفحه التبوست اللي فعلا اول ان هو كده عشان التعديل تمام <سؤال> سيجريش خلاص على الرفير يعني وهو قلنا غلبا بيت في الثالث <سؤال> <سؤال> بعد تزويد الجزء اللي ايه تحت ولماذا يعني لو لو الجزء ده نقول لازم كل شويه ايه يخف فقط فقط يعني اللودج في اي جودج ان جسر سنه كده يعني هي دي هو يعني مش اتفق بالنسبه لده حل اذا قصر الجزء ده نزل وعلق نشحن العدد ايه اللي هو يعمل بالضرب ووصل على 16 لكن جسد اللي هو نازل اسلومه تفاعلات الاسيد ممكن استخدم <تصفيق> البنكر والكبرصفيه في حاله الفسفره يبقى ممكن استخدم حاجه تعمل لي او استخدم نازل ديجن مش بتعملها بتعملها فيشنات اسمها وبالتالي كده على فيتامين سيتمت او الدراصفيه الريديوسين غلطه اسمها بتاع ठीक इसी तरीके से فديش حاجه ثانيه فجاه الدنيا بتنطط على طول بس هي اللي بتطلع زي هي مدي تادا سيستم 9 سيستم ايه البريف وانت هتقلل سيستم 9 تال سكريشن وبعد كده انا عاوز اخزنها تاخد بس ايه اللي هي ما تحفظش ده انا alexi kia, alexi kia, alexi kia, alexi kia. That begins <laughs> صح صح انا اتحدث في بتاع اسمه بار فاحنا هنا اه صح على الاستخدام بتاع اصلا محدود بنسبه ثانيه لكن الباي مود بتاعنا ناس بتستخدم منه و عندنا الكلاسفيكيشن بتاعها الست سايد يعني عندنا مجموعات كتير لكن اهم المجموعات والتي استخدمها هي المجموعات دي وبالتحديد على حسب الاستخدام و ناس حسب الايه ديمنشن ده اصلا بندرس هنحط دي رقم 3 ااا رجاله اسس النظام الاوليه هي كده ااا اللي هي البرامج خصوصاهم اوكي خصوصاهم او دي دي هي اول واحده مجموعه والمجموعه دي بتضم انت بتسميها المركب او باقي المركب ااا والكربنيس والكربونات والهيدروكربونات والبروتينات والدهون والباين سترول كنا نعرف في بعض الشغل دي اهم المجموعات اللي هي مستخدمه سواء في مصر او في كل العالم كله ولكن طبعا بعض المطلوبات يعني ده تعلم كثير من وجه ال 6 side او 6 set اون تصنيع تصنيع زي فواكه مثلا زي من الـ الـ الـ فسيش. فسيش. و... دي ها ف... ولم تبتحي يعني أنتم تخيلني عن الموضوع منه شكور ما... لا، دا لسه من جيب مهودات المساعدات ومزاني موجودة وتستعب يسوأ اللي جاء أو اللي جاء لكيب أخيه مش كشير مش قسمة عاملين موجودة وقواليبه كان موجودة مش شكورة طيب، لو جاء لفصف الظهور دي أول واحد أول، قلنا عدي في الأربعينات وهي كانت فيلمانيا وهي في ان الله عمد فيها البيت يعني اخترعوا ايسايو بايوستيك وكان بسيط الترمين اسمها باراكتينيه بديل من الكوتل ده كده ظهروا مركبين استنحوا الحرب بتاعه ان هم كانوا طريين عشان الست سايل ده يعني انا تعملت كثر حرب ونسيقه ايه حرب حرب وكل واحد سكر الايه طوروا هذه فيت سيت الى خلوها اساسه فطلعوا الجين مشهورين جدا ولا يسالوا اساتذه ومصدر من مصدر رعب لكل الدول واي دوله يعني بتسلك هذا فمش هنبون شيء خلينا بس على النموذج ده اسهل حاجه في التاريخ, التاريخ الدولي لان عباره عن ست سنوات اورجنوس كنا عندنا كم تسول وحده فاكرني عندنا قرطبن يا زلم السنه ده اللي هو في اليابان في الثانيه دول صدقوا في الحرب العالميه الثانيه كان ذاتين حروب وصدام وعنده وعنده وعنده من في صدام وانتم مش عارف كان عنده وكل الدول عندها الاشياء واهو فيش حد يسرح بالارض بالصيلات يعني خطه دي وده لكن هو نوعه استخدم الصدام هي الفرق وكمان من يعني المنظمات في العالم تستخدم هذه المواد يمكن يعني كشنه الموارد الانسانيه لا يعني في اليمن مثلا في منظمه هناك دائما كل شويه كده تكون ايه عامله نوع من الحوادث كده باستخدام ايه مواد السامه تيجي في مدينه رفح جماعة إرخبية؟ ها؟ جماعة إرخبية؟ ها؟ هم جماعة إرخبية يعني أم لا؟ سمعتها بالسماء، لا أصدق لها، لا أمشي بشانا ها؟ ها، ها جماعة منظمة للصفة لك مثلا، فقط، ها؟ فقط، ها؟ فقط، ها؟ دمعه، ها؟ اذا السريع والديوال وده حافظ فيه كثير من التصاميم بتاعت اصحاب البحر لكن بعد كده قلت بقى بعد كده طلعوا مجموعات اكثر استيبل من اللي هو تي تي دي دي كان يعني بيتكسر بسرعه وكان اكثر استيبل بالنسبه للممك فهو قدر يطلع حاجات اقل سميه بالنسبه للمؤثر في المذيب الاساسي وبالتالي بقى وفورو لونتطايا عشان يعني تلك الأكشن طويل فلسلتان هنا بدأت ترواعوا من طرح كمان ومن طرح بسوطة كلمه اوزي يعني اكسجين وكلمه اسيد يعني ايه؟ سلفر الكبريت فهي بتطلع لها ايه؟ اورجانو سيلفوسر ان انك اللي, اللي فيها اس دي بالستو وعشان انت تمسك موست في تشيلي دي تو بي او وعند المثال الواضح جدا اهو ايه لما بتشوف سوق <صفيق> باليوم او في توكسس بالنسبه ان تستخدم بس ان بتقدروا تستخدم جزء ال في بتاع كده اللي بندرسه بتستخدم ال خطا باللي مع ال حاجه زي الاكسس ابلكيشن والضروره طيب يعني هي بنقدر نقدمها في سياق دراسه طاينا المفروض اتوقع ان استخدمها وما استخدمش الحاجه دي بعد فتره كافيه يعني احس انها تسم تو مينيميز ذا ران اوف ذس مش هقول او مش هسمع يعني اه يعني ما دارش ان مثلا انها ترجع النهارده وبعد حسنا اسبوع انها زيرو في الترده في الكشف مستحيل ويقول لي لو لك ايه في نوع دواجن مثلا مثلا دواكم ده كام خمسه زي ما طب انا لو بدات نفس الدوت ده بقى هو اليوم بس هيبقى على طول دوره لان معظم المواد لا تخرج من الجسم الا لو شربها او دواء بعض فكثر بس خصوصا دي اكيد في ايه ازاي فبالتالي انا ما تسمعش الطلبه في في دراسه بتاعتها دي بيخلص النهارده وبيقول هو اخذتها الدوره برده الراجل اللي بيرش زراعات والحاجات دي في مرش العصر و بيبيع المغني ايوه فين ايه يا نغمسه انا طمت المرش دلوقتي الصبح العصر بيبيع راح فين الزبده وانت ما تغسلي ما تغسليش بقى انتي قصتين انا كده مش هعرف الحاجات دي كلها بوراشال ايه ها انت بوراشال ايه رشاله هو بيبيع صح هو بس هو مش فاهم رش الصبح ليه وهو هيبقى العصر انا معوضه رش عشان اقول لك الاددان ما تطلعش عليها في الفتره دي مش شايفها فبالتالي الاددان اتنثرت كده ان البودور تايم المفروض ان الاسدتي كافي والاستخدامات تكون في الحدود بتاعتها يعني مش السؤال المشكله عندنا ايه ان الفلاح رغم ان هم معوزين في ان انهم مسقطين ولكن ايه يعني عندنا ظروف الفقاقه بتاعت دي مش هتسد يبقى هو يقول لك ايه مثلا الفدان ده ليه 3 جنيه مثلا هو كان ساب ال 25 جنيه طبعا كده بيزيد التكاليف في الحاجه الثانيه هو ما يعرفش ان الزياده دي جايه منين مش هيعمل حاجه بس هيزود الزياده دي يعني هيزود الزياده اضطرار من كلمه ف وبالتالي هنا يعني ده بنسميه الجروبال يوز يعني الاستخدام المفرد او الغير مسؤول يعني يعني هو يقول النظر على كده أنا أقول إندي كازا ودايما عندنا كده حتى يعني الدولة أنا بنهضة هم؟ يقول لك إذا كنت نهضة البودة كبيرتها يتبع عشرين كبيرتها يعني ذات صفافة فهو حد يقول الكلام في بعض الأحيان صحيح الدولة آخر ذات دولة مخشوشة فأيه؟ ببانا ما سيتامش دولة لي آخر شو قال إن الدولة مخشوشة بأن أنا أستخدم أضعف الكيميات؟ اتصادف ان الدو دل... مش مفتوح فهي دي فالمروه اللي في ساعه ده يعني ان شاء الله في كل حاجه ملوش خلق يوز دينا دي كاش بوتس انا هي مش مشكله ولا لعبه ممتازه يوز دي ال 6 سايد اديو سايد لا مش مشكله الريزيت يفقد الماجمنت رغم ان الميزه في نظام الصوره الثانيه فشورت تايم في الريزيت بتاعها دي برضه تعتبر ديتش سبيشيلي لو انها بايد ويز سم ايليمنت اوف ذا سويل او اورجانيك ماده في السويل فهي ايه رقم ان الكوردين فوسفاس الزيد بتاعها مش كبير قوي يعني مثلا ممكن تلاقي مجموعه ال اورجانيك نيت دي شرطه في التربه اكتر من التانيس او خدتها في جسم سنين جسم انسان وتخرج ده نعمل نقطه ثانيه فاذا هنا القصه ان لابد ان يكون ما يسمى انا <تصفيق> اوذرو طيب <دي> يبقى في <تصفيق> ريزيدو او الهرش او الرييدو بيرولين كل ده لازم يتتاخد في الاعتبار لما انا استخدم البي الحاله الثانيه اللي هي بعد كده روت سوجو وما يعني ما فيش وفره للنما و Alors, je voudrais qu'il y a une vidéo, je voudrais une vidéo sur ce moment, alors, on va en faire un appel, je suis pas l'assuré, malassuré, euh, malassuré, même... un peu... ف... فإذا لنا ال لابد ال... ان اكتب روشه بتاع الاسئله على تقدمه المود افشن زي ما قلنا كده يعرفوا يعني ايه النوركس النورجان خصوصا ان ديش ستايل كوليكت ستري وهذا النزيد بيكسر الستايل كوليكت factor protective action if we resist the nerve muscle protein so like when they come to talk about يعني انا لما بقول لك كذا يبقى هو الانزيم ده اهو بيكسر الايه الستر كولين اللي هو قصدي ان عباره عن نفس ترسم الباص اللي الباص قاعده بينه يعني الجهاز بتاعه انت خلاص حصل ويرجع عشان يسكت استن ثاني وبالتالي هنا الماده عصبت فيك مره واحده اما اذا حصل ان فشل التنفيذ ده فيستمر في بتاع الاكشن بتاع التنفيذ يستمر بوليس لفتره اطول وممكن تظهر اعراض على حسب نوع الريسيفر اللي بتشتغل عليه الاستديه يبقى هنا قلب التنفيذ في بوليس ستيت مشيك على دور الاستن بوليس في دوره السكت على البوليس اكثر بالصور دي الشاشه ايضا المسارير قرنوتي في عشان بيست ريزيست بتاع الفور ده مثلا عندك في مثلا النيورو ماسر جانكشن ده هتلاقي ان البست ريز دي بتحتوي على الايه على الاسيتيل كولين لما تحصل نبضه عصبيه النيورو ترانسميتد يعني الاثر بتاعه يجي الكولين ستريس ده يكسره ويرجع البست ريز بتاع المركزه في embroÚvìس و الرام哥 You see what we go about It's not something that you get What it would say Things have uh... This was telling us This together of our loyalty So it means, this is your company This is a masked names It's a full or a mask Moreover, this is a mask انا هستخدم ليه لتسرعنا الفاذا اسيتكسيت ويد البوليت انا باش هنسقط البستريز ده في جامعه بتاعت الكونشن للستري عند ثلاثه سيكتور والثاني في الاكشن بتاعها سواء كان مسطرين الاكشن اللي انا عندي جاما مسطرين يا اما لو الدنيا اللي بس طبعا ودي على حسب يعني كل منطقه في الجسم هتتاثر حاجه او بتصل على عدد معين ده ده شكل الانزيم اهو يعني ده ده رسم حروف للانزيم وليس الكيميكال ستراكشر بتاعه ولا اي حاجه ده الانزيم اهو بالشكل ده, ده, ده في تو سايت مين سايت واحد انيونيك والنيو والثاني ستاتيك سايت سترس ده في نقطه اتش مجموعه النشئيه اللي بتمسك في الميثيل فانو جرافس مصبوبه فيحصل له فوسفوريليشن تمام كان لو أنا عندي ماده دخلت بركسون بركسون خلاص هتتحد مع البوليمر ستريس لو دخلت بركسون هتحول بركسون فهو اللي بيعمل البركسون هيمسك بس في مجموعه ال ايشن الهيدجي وبيتحد مع الاوكسجين ويعمل فوسفوريليشن العمليه دي عملت في البيشة التالي زيبنات تصمعها الـ Fuss-Cuburnation يعني التحال الـ Fuss-Cuburnation وأسمعها الـ Fuss-Cuburnation التالي بأكثر في الطبيعة أعرضي عنه طيب ممكن تحصل حيثني يعني أنا وصل للمصار الأولى في مصار تالي اسمه A-Gene يعني A-Gene يعني resist condition between الـ Exame و الـ Organic Fuss-Cuburnation وعلى فترة يقول الـ Organic Fuss-Cuburnation الربيرسة الليبشة بوفي الاسلام يعني با أنتك فتبست بجيء الربيرسة بس مش معنى الربيرسة بالفولادة لا معنى الربيرسة بالنسبة لأنه هو يقوم بتك في يوم أول ماشي؟ أما الربيرسة والتك في يوم ميليس وهو كلمة ان التوردين فرصة بصمهوه الربيرسة الليبشة بوفي الاسلام معنى ايه؟ معنى ان هي بيتمسط بزين في قطرة أخرى تاخد في اوت لما اقول ان البين يعمل للثي سول معناه ان هي بتسيب النزيل افتر فيوليد ودي بتتميل كارباميتس يعني الفرق ما بين الكارباميتس والالدهن فسفر زي ما قلنا كده ان ان الكارباميتس انفيرسابل انشن الانفيرسابل يعني ايه سيب بسرعه ودي فيو ماكس اما لما ندفسفراس بتاخد تاخد اوور 17 ساعه لان الريفيرس لان الريفيرس ايه الريفيرس اما الريفيرس بتاخد فيو مينز يحصل حاجه اسمها ايجج الايج الجديد بتعمل موست سيستم فور كونكشن بتولد نرفوس و مين والانزيم طب ايه اللي بيحصل في الايج دي لما ديجي يعني من ده من العمر الزو S8 five 階 هマラane? K daily S8 five You said N pare ha Michael You said CAP pigs in sick of 80 Let me talk BACKGAD You said English What they said сff سي ها؟ المهم دي تسمح الكلب سيبك اسم مردك مش مش دعب سمح الكلب سيبك اسمت شدو سيبك اسمت شعر بي يعني المحيط بحطبك عكده اه لحاجطة طيط ع عدد هذه او بتاعك عمرش المهم يعني دي سمح الكلب اي مكان العدد في السلطة اللي كان اسمح الكلب اي اورجان فلوس مصنوف في اورجان فلوس ما انت شايف كده ادوات ثانيه لو ان المركب فقط نص 1 فرجر جروب تحول الى ايجي يعني اصغر ريزيست ريكشن ابايد ويز انزامر لو ان الاورجان فلوس نص 1 فرجر جروب بكون ايه ايجي واضحين وبالتالي هنا من الصعب ان هو سي الا اذا حصل نيو سنسز اوف انزاييمز نيوسيز اوف انزاييمز ديس بريسنت استعيل هذا العامل الاوليه اللي اسم يعني, يعني يخلق انزيم مفعل يبقى دي يسموها ايجنت اللي هو ان الكربوكسيل بوند او الكربوكسيل انزيم ان دورجنكس فازول نو سوان الكربو لما ابتدى المركب ده سلاسل الكربون بالشكل ده بس هو ماسك فيه فكل في ان هو يفتح هذا الكروب كده بتزيد الرابطه ما بين الC وايه والمجلس سموه ايجن ودي ده يعني بتزود الستبل بتاعه ان السايم هو فكر للسوق دي بالشكل واشكل ان هو كده नमस्कार <small> مع سكريشن فبالتالي هنا دي حتكون خمس ستايج دي اللي قدام بصصنا ستيج صور اسمه مع سكريشن الجراند اللي فيها اللي هي بتعمل تعمل ايه برونكو سكريشن وانكريس سكريشن الانكريس سكريشن والالمنيشن والروستريشن كل دول بعد كده الانكريس سلكرينيتك ااا البلادر مسكرينيتك مسكرينيت ااا النهار الاثنين श्रवाश انت شو بتعمل بالراحه؟ حاضر هو كده هو كده ده البول بتاعك اللي جديد زفت لا حتى اقفله وتظهر مش ساعه <سؤال> كده عايز الشكل <التصح> بتاعها اه ديسيلي بودي يو باكس اختصارها هو في هاي بي انا بعرف الاختصار بقى حنسميها دي اي توكسيسيتي او بايك تاكسيسيتي وببدايه ان لو كان في سموم دي ممكن يحصل ايه ان يحدث توكسيسيتي ويحصل ايه افضل لو قدرت تيجي من 70% هتنسى ماذا دي هتظهر عليك ايه الظاهره اللي هي انتين نيورو فيسيستيك او السموم التاثير السمي المتاخر ديلاي نيورو فيسيستيك او التاثير السمي المتاخر فان اخترج فور بي ار دي بي اس ان ستريز بريزنت النبستشن اسمه جلو باسيت تارجيت ستريز لو فتقدير بيحصل قلنا زي ما بيحصل بيحصل الاول فسفورنيشن للزين بعد كده يحصل ايجي عشان نحصل على الزره هت لسه 7% من هذا الزين يحصل ايجي طب تظهر اعراض هذا الشيء اشوف نفس الكلام بس هو الاجي من بعد كده ايجي مش من ال 15 هنا ما بيحصل فسولجه ما حصلش ايجي فما حصلش ايه <محصلشي> وعشان ده ممكن يعني ما يحصل شيء تزال العرادة وعشان تزال العرادة ممكن يتحول يعني ما يحصل تيجي بزمان في المئة من هذا الثاني يعني ده القصفاس يفتد أحد الثالثة عند ارتباط بهذا الثاني بقى رجل الشكل ما يشوف هنا يا فضل من شخص publicly started camels hf laser and gene site the texture of organic substances was food buffers and is to i دوتو بتاع موسكو ممكن يسقط ممكن يسقط فيناات يبقى انت محتاج سيلوجي يعني نقول وده يعني احنا كمان مش لا ممكن تستخدم معاه اي سلايد سوليوشن او تستخدم مثلا تستخدم او اي باج زي ما قالوا جرعه تصل انت ممكن بسهوله اذا كنت انت عايز تعمل حاجه في بس حاجه فبالتالي هنا الجو ما بيجيش هن افسر ترپين سيكوريتي سيتي سيجري او بزار هي اننا پروفیسر فيت ريت ميٽيول ملي مون سات شو اس باون کو راسته نا رستي جوار ده كده هيتحد هو مع المدخل في السوفت وير يبقى هنا سوفت وير ديزاين زائد الباك هيديني اشتراك في في الاستار استار اس اي وبعد كده كومبايند مع الباك مع a sure.